وشركوا به شيئاً وبالوالدين إحسانه وذِل القبر واليتامى والمساكين والمساكين والجار ذِل والجال والجار الجنوب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت ما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 والذين يوافقون أموالهم رأى الناس ولا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا وَمَاذَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوَا لو بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ مثال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يوم يود الذين كفروا وعصوا الرسول بهم نور ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا وقربوا الصلاة وأنتم سكالا وأنتم سكالا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا, ولا جنبا سبيل حتى تغتسلوا مرضى أو على سفر أحدٌ منكم منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا, ماء فلم تجدوا ماء فتيم صعيدا وطيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا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 من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورائنا لي بألسنتهم وقعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لك وكان خيرا لهم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا يا أيها الذين آوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم مصدقا لما معكم من قبل أن نقم فنردها, فنردها على السبت وكان أم الله مفعولا إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَدْ أَفْتَرَى إِسْمَانِ عَظِيمَ أَلَمْ تَعْلَمَ الَّذِينَ يُزَكِّونَ أنفسهم بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يغفر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 أولئك الذين لعنهم الله، وَمَن يَلْعَن اللَّهَ فَلَا تَجِد لَهُ نَصِيرًا أَم لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذَا الَّا يُطْنَعُ النَّاسَ نَقِيرًا أَم يحسدون النَّاسَ مَا اللهم من فضلك فما جئنا آل ابراهيم الكتاب والحكمه وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم منى منبه ومنهم ما من صد وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصريهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا, بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا الْعَذَابَ الذين حكيمون والذين آمنوا من الصالحات سندخلهم جنات, سندخلهم جنات تجري من تحتها الخالدين فيها. إن الله يأمركم أن تود لما نات إلى أهلها وإذا حكمتم, وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيلا يا أيها الذين آمنوا، أطيعوا الله، أطيعوا. يَا رَسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, فردوه إلى الله والرسول إن, كنتم بالله إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلك خير وأحسن تاويلا ألم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا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 فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت يديهم ثم جاءوا يحلفون بالله إن ردنا, إن ردنا إلا إحسان و أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم, في وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول الله ليطاع بإذن الله ولو أنهم الظلمون سَهُمْ جَاؤُوك جَاؤُكَ فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا لوجد الله توابا الرحيم الله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 لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا, ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا او انفسكم انقتلوا انفسكم أو من دياركم ما فعلوه, ما فعلوه الا قليل منهم ولو فعلوا ما به لكان خيرا لهم لَكَانَ خَيْلًا لهم وَأَشَدَّ تثبيتا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ من لدنا الْعَظِيمِ عظيما ولهديناهم صِرَاطًا صراطا وَمَن ومن يطع الله وَالرَّسُولَ والرسول مَعَ الله عليهم من النبي من النبيين والصديقين والشهداء والشهداء والصالحين وحسن أولئك إن آمنوا خذوا حذركم خذوا حذركم فافرُوا سبأتنا وانفروا جميعا وإن منكم لمن لا يضطئ فإن صابتكم صيَّبة قال قَدْ نَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ قال قَدْ نَعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إذ لمكم معهم شهيدا ولئن صابكم فضل من الله ليقولن ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة ليتني يا ليتني كنت معهم فأفوز فأفوز فوزا عظيما